يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها تبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين من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 غير الناس وهداه ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون